وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا وقالوا استخذ الرحمن ولدا سبحانه, سبحانه بل, عباد بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يَلَم مَا بَنَ أَديهِم وَماَا غَلفَهُم وَلَا يَشفَعُونَ إَِّ لِمَ نتَضَوَهُم مِن خَشْكَثِه مُشقُون م مَا بَينَ أيديهِم وَماَا غَلْتَهُم وَلَا يَتَعُون بََّ لِمَ نتَّضهُم مِنْ خَشَْتين ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كَذَالِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ كَذَالِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا أَوَلَمْ يرى الذين كفروا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 لعلهم يهتدون وجعلنا في الأرض رواسيئا تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سؤولا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وجعلنا السماء وَهُمن آياتاتِهَا وهم مضون هُ آيكها مضون وَوهوَ الذي خَلَق الليلَ وَنَّه رَ الشَّمسَ وَ القَمرر وَهُو الذي خَلَ ل الشَ كلُم فيِي يَخْفُونَ في فِي سَلَكِ يَخْفُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ كل نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ